بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت, يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وهو بكل هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ثم استوى على العرش. هو خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ثم استوى على العرش.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 أينما كنتم وهو ما كنتم والله بما تعملون بصير والله بما تعملون بصير لهم ملك السماوات والأرض لهم ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور 126. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فالذين آمنوا منكم وأم. لهم اجر كبير الذين امنوا منكم وامن ثقون لهم اجر كبير وما لكم لا بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين وذلكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنون والذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَهُوَ الرَّحِيمُ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ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 من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلم وعد الله الحسنى وكلم وعد الله الحسن والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر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 وَاشْتَرَكُوا الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَاشْتَرَكُوا الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا ضرونا نقت باسم نوركم قيل رجعوا وراءكم فألتمسون التَّمَسُونَ نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ أَيْنَ وَجُواقَ فَتَلتَمِسُونَ نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ فَضُرِبَ بَيْنَه مَتَ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ يُضْرَبُ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ رَحْمَةٌ وَظَاهِرُهُ مِنْ كَيْدِهِ الْعَذَابُ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَ فتنتم أنفسكم وتربصتم ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم, وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغرق بالله الغرور وتربصتم وارتلتم وغرتكم الأماني حتى كفر ان يوم لا يقضى بينه فيديه ولا من الذين كفر ما واكونا لا هي مولاكم هي مولاكم وبئس المصير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 146. ولا, ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم 147. ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثيرون منهم فاسقون. وكتيرون منهم فاسقون. إعلو أن الله يحيي الأرض بعد موتها. إعلو أن الله يحيي الأرض بعد موتها. قد بين. لَنُقُلَ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ إِنَّ الْمُصَّ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 والذين آمنوا في الله ورسوله أولئك هم الصد quon والذين آمنوا في الله ورسوله أولئك هم الصد quon والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا وتفاخر بينكم وتكاثر علموا أن الحياة الدنيا نعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأمور كمثل غيث أعجب الكفار نباته وتفاق بينكم وتكافهم في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم ما يهيج فتراه مستويا ثم يكون حطاما كمثل غيث أجب الكف فغنبته ثم يهيج فتراه مستويا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد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 العظيم والله الرفظ العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبأها. اَنْتَ وَلَا فِيها فَجْعَلْكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ قَدْ لِنَذْرَها أن, إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ إِنَّ ذلك على الله يسير سو على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم سو على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مفتال فخو الله لا يحب كل انفخوا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل ومن يتولى فان الله هو الغني الحميد ومن يتولى فان الله هو الغني لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معه الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد لقد أرسلنا وصلنا بالبينات وأنزلنا ماهو الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسم وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب وأنزلنا الحديد فيه كتاب قرء انزلناه نوحا وابراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة وتو للكتاب فمنهم مهتد ومنهم اهتد وكثير منهم فاسقون وكثير منهم ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيس بن مريم وآتيناه الإنجيل ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيس بن مريم وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا وَآتَيْنَا ورهبان يتنب تدعوها ورهبان يتنب تدعوها ما كتبناها عليهم إلا بتجارة إرضاء الله فما راوها حق رعايتها. آتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ آتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله وآمنوا برسوله يعطيكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم وآمنوا برسوله يعطيكم كفلين من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 لأن يا لله اهل الكتاب الا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله وان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء وان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم والله ذو الفضل العظيم